اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. آمين. ولو يعدل الله للناس الشر استعجالهم خير لقضي إليهم أجلهم الذين لا يرجون لقاءنا في ضعيانهم يعمهون وإذا مس الأنس الضر عنا لجنبه دعانا لجنبه أو قاعدا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضَرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى قُرْبٍ مَّا سَمَّ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 كيف تعملون واذا تتلى عليهم اياتنا بيناط قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاءنا اتي بقران غيره أبدل له منات القات إن أتبع إلا ما يوحى إليه إني أخاف إن عصيت ربي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. سلوته عليكم ولا أذراك به فقد لبث فيكم عمرا من قبله أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كذب بِآيَاتِهِ انه لا يخلف المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون في السماوات ولا في الأرض سبحانه سبحانه وتعالى مما يشكون وما كان الناس إلا أمت واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من رب يَجْلَقُ قَضِيَ بَيْنَهُمْ نَقْضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الغيب لله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 والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين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 إذا كنتم في القلّك وجرّين بها بريح طيبة وجرّين بِهَا بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءتها ريح وَُّأََّهُم مُحقَ بمْ دَُ اللهَّ دَو اللهَّ مُخْلِ صَينَ لَهُ الدّينَ لإِا جَتَناَا مِنهِ لَِ أنا جَتَنَا مِنهذين لَكُن منَِ في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا لا فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن إنزلنا كما إن إنزلناه من السماء اختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها جعلناها حصيداك كأن لم ترن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون والله